وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى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 فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اقر فتبارك الله احسن الخالقين ثم ان كن بعد ذلك لميتون ثم ان لكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع فرائقه وما كننا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكنناه في الارض وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَإِذَا شَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَعِينٍ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تخرج من طور سيناء تنبت بالدمن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم منا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 119. فتربصوا به حتى حين 110. قال رب انصرني بما كذبون 111. فأوحينا إليه أنصنا علف الك بآيوننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت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 قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم وقال الملائكه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 وقال الملأ يا قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هبا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه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 قال رب انصرني بما كذبون قال ام قال ان ما قريل الا يصبحن نادمين قال ام ما قريل الا بالحق فجعلناهم اثام فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تكرى كلما جاء أمنا أمة الرسول ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول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 فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ جُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغٌ فَذَرَهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ حَتَّىٰ احَسُّوا بِسَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مال وبنين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 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 قد كانت آياتي تثلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكفرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ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 الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكب ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لالجوا في طغيانهم يمعنون ولقد اخذناهم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 ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساصير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 بَل أَتَيْنَاهُمْ بِحَقٍّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ نُؤُلَي إِلَّا بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِم مَّا عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يصفون اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ على, بعض. على, بعض عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قُل رَبِّ إِنَّ مَا يُرِيَنِي مَا يُؤَدُّون رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرَّب رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُرَّب رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجُعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ قرب رب اعوذ بك منها مذات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضور حتى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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 119. فاتخذتموهم تخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 110. إني جزيتهم بِمَا بما صبروا أنهم هم الفال. قَالَ كَمْ لَ بِسْتُم فِي الْ الأرضِعَدَدَسِنين قالوا لَ بِثنَا يَوْمًا أَوْ بَعضَ يَوْنم فَسْأَلَّّين قَالَ إن لبثتم إِلَّا بِسْتُمْ إَِّاقالَاللَ اللَءَّكُمْ قُُمْ تَلَمٌْ